كم لواذن فليحذر الذين يخالفون. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أتصيبهم فتنة؟ أتصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟